بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء